ودعناك بزف وعرس رجعت ثورة الحجارة وشعلنا في ليل القدس ومضت برق وشرارة بزف وعرس رجع ثورة الحجارة وشعلنا في ليل القدس ومضت برق وشرارة يا لهب الثوار وزيد لا تنسى دم الشهيد جرب جرب يوم العيد هل الهلال من دمك شعلت ثورتنا يا ابن القدس الغالي قومي قومي يا ضفتنا بغضب الثورة عجبالي ما هو منك ولا منا واللي بيحرق زيتونك ابنه مو ما يتهنى عنا شبال وعنا رجال ما يهابوا الموت ابطال عندنا شبال وعندنا رجال ما يهابوا الموت يمسلم لللي Madiya